قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكب فَرِ فِي جَا فَخْرُج إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيدِ قَالَ فَبِمَنْ لا أقعدن لهم صراطك مستقيب ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أجر <ما> ترهم شاكرين قال خرج منها مذو مذحورة لمن تبعك منهم لا أمل أن جهنم منكم أجمعين ويا زوجك جنة فكلا من حيث شئت ما ورث قرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسفوا سلهم الشياطان ليُبدي لهما ما مورى عنهما من سوء أتهما وقال ما نعاك ربكما عن هذه الشجرة؟ وقال ما نعاك ربكما عن هذه الشجرة إلا؟ تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إن لكما لمن الناس صاحب، فدلّهما بغرور، فلم ماذا قش شجرة بدت؟ لَهُمَا مَا سَأْتَهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما كُلْمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَنكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ